وَإِنْ أَرَتتُ مُسْتِدلَدَالَ زَوْوجَّ كانَانَ زَوْوج وَآتَيْتُمْ ِفْسْدَهُ نَّقِ قَرًا فَلَا تَأْخُدُ مِنْه شَيْئاء أَتَأْخدُونَهُ بُْتَانَو وَإِسْمًَا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 إهُ كََ فَخْفِشَتَوا وَمَقتَ وَس أَسَبِيلَ خُرِّمَ عَلَكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُم وَغَّ وَخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم وربا اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإلم تكونوا دخلتم فإلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابناءكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما